الرحمن الرحيم الحمد لمن جل وعلا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعض فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحج أمير المؤمنين بالحديث الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البقاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين قال باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس كالمشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستغدر القبلة بغائف أو ولكن شرقوا أو غربوا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وعن عطاء بن يزيد اللي فيه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راتيتم الغارف فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلواها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبي أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحل لبنيت قبل القبلة فننحرب ونستغفر الله عز وجل وعن الزهري عن عطاهم قال سمعت أبا أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم صلى وبه قال حزتنا الحميدي قال حزتنا سفيان قال حزتنا عمر بن جينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن رجل صعف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفاء والمروة بأياتي امرأته قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصعف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ربعتين وضعف بين الصفاء والمروة وقد كان لكم في رسول الله عزة حسنة وسألنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقرب انها حتى يطف بين الصفاء والمروة وبه قال حزثنا مسدد قال حزثنا يحيى عن سيف يعني ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا قال هتيا ابن عمر أول رضي الله عنهما وعنهم فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبدا فقال ابن عمر فأطلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد قائما بين البابين فسألت بلالا فقلد وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قالنا عم ركعتين بين السارية بين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصل في وجه الكعبة ركعتين وبه قال حزثنا إسحاقه نصر قال حزثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إفر جريء عن عطائنا قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركع في قبل الكعبد وقال هذه القبلة بام التوجه نحو القبلة حيث كان وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر وبه قال حزتنا عبد الله المرجاء قال حزتنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو البيت من نحو بيت المقدس ستة عشر شهر أو سمعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه فخلّ بوجهك في السماء فتوجّه نحو القبلة وقال السبهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يأدي من يشاء إلى صراط مستقيم فاصلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم فأجب بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المصرس فقال هو وهو توجه نحو الكعب لتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعب وبه قال حددنا مسلم بن إبراهيم قال حددنا إشام بن عبد الله قال حددنا يحيي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله وعنه عنه عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريدة نسل فاستغدر القبلة وبه قال حسدتنا عثمان قال حسدتنا جليل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أبي ساد أو نقص قيل له يا رسول الله أحدث في شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا فتنى رجله واستقبل القبلة وسجن سجدين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدد في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسونك إذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاةه فليتحرى الثواب والذيق فليتم عليه ثم لنسلما ثم يسجد سجدتين باب ما جاء في القبلة هو لم يرى الإعادة على من سيافة صلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي وبه قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا مشيم عن حميد عن, عن, عن, عن, عن أنس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وعنهم وفقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله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 هذه الآية وقال ابن, أبي ما وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب وقال حزتني حميد قال سمعت أنا سنمي هذا وبه قال حزتنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن ديناء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال بين الناس بقباء في صلاة السبحي إذ جاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعمة فاستقبلها وكانت وجوههم إلى الشام فاستثاروا إلى الكعمة وبه قال حزتنا مسدد قال حزتنا يحيى عن بدان الحكم عن إبراهيم عن القمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذرا خمسن فقال ازينت الصلاه دقائق وماذا دقائق صلى لي خمسن قال فكان ربو تجلت اليدين داب حق النزاط من حق الوجاكه من المثل وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا اسماعيل بن جعفرنا نحمد بن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشك ذلك عليه حتى ربي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاةه فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزق أن أحدكم قبل قبلته ولا جنعان يساري أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ربائه فبثق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وبه قال حزثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ناف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساقا في جذار القبل لما حكموا ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدهم يصلي فلا يبسق قبل أقبل وليه فإن الله سبحانه وقبل وجهه إذا فلا وبه قال حزدنا عند الله بن يوسف قال أغبرنا مالكنا نيشام بن عروة عن أبيه عن عيشة هم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا او بزاقا او بفاقا أو نخامة فحكها باب حق المخاطب الحسى من المسجد وقال ابن عباس إن وطيتم على قدر غصب فاغسل وإن كان يابسا فلا وبه قال حزتنا موسى بن إسماعيل قال حزتنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامزا في جدار المسجد دنا أولا القوازن حتى فقال إبادنا خما حدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليثق عن يساره وتحت قدمي إن باب لا يبصق عن يمينه بالصلاه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثان عن وقيل عن ابن شهابنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا ريرد و ابا سعيد رضي الله تعالى عنهما وعنهم اخبروا ان رسول and I didn't know خامة في حائط المسر فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا فحدها ثم قال إذا تنخم أحدهم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليفسق عن يساريه وتحت قدمه اليسرى وبه قال حدثنا حفث بن عمر قال حدثنا شربة قال أخبرني قدادة قال سمعت أنسا قال رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفن أن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت رجله اليسرى باب ليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قدادة قال سمعت أنسون مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يزقن بين يديه وعلى عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصر نقامدا في قبلة المسجد فحسب بحصاد ثم لها أن يبزق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى وعن الزوري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد القدري نحوه باب رفارة البزاق في المسجد وبه قال حدثنا هذا قال حدثنا شعرة قال حدثنا قد قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد وقصية وكفارتها دفنها باب دفن النخامة في المسل وبه قال حدثنا إسحاق المسل قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا أوريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسق أمامه فإنما يناجي الله ما دام فيه صلىه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبسق عن يساره أو تحت قدمه فيدفرها باب اذا بدره البزاق فليأخذه بطرة ثوبه وبه قال حزدنا مالك ابن اسماعيل قال حزدنا زهير قال حزدنا حميد عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامزا في القبلة فحك أبيله كراهية او رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في بينما فانما يناجي ربه او ربه بينه وبين قبلته فلا يسلق النبي قبلته ولكن عن يساره وتحت قدمه ثم اخذ طرف ربائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا باب عزة الامام الناس في اثمان الصلاة وذكر القبلة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قلة هؤلنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ربوكم إني لأراكم لا من وراء ظهري وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى الله لنا النبي صلى الله عليه وسلم أسولاتا ثم رقي المنبر فقال بأسولات وفي الركوع إني لأراكم لا من ورائك ما أراكم باب ألي قالوا مسجد فأبني فلان وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل الذي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل الذي لم تضمر من الثنية إلى الماء إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد قال أبو عبد الله القنو والعزق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل الصنوان والسنو والسنوان وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صحيب عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصره في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاه ولم ينتظر اليه فلما قضى الصلاه جاء فجرته اليه فما كان يرى احدا الا اطواه اذ جاءه العباس فقال يا رسول الله اعطني فاني فديت نفسي وفديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فعذبي ثم في توبه ثم ذهب يقلو فلم يستطع فقال يا رسول الله فقول رسول الله امم بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنظر منه ثم ذهب ينقله فقال يا رسول الله ورد آدم مرتفعا الي قال له قال فرفعوه عنك عليا قال لا سنذره ثم احتمله فان قاموا علىك اله ثم قرقنا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه ما حتى قفي علينا عجبا من حرسه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم وثم من هذه دار من جاء ليطعم في المسجد ومن أجاب منه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحق عن عبد الله عن اسحق بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم انه سمع رجلا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعنا فقمت فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال لي طعام قلت نعم فقال لمن حوله قوم فقموا فنقوا ونط بين أيديهم باب القضاء والنعان في المسر بين الرجال والنساء وبه قال حدثنا يحيا قال وبه قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الرزاغ قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتلوا فتلاعنا في المسير وأنا شاهد داب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن عن ابن هذا عن محمود بن الربيع عن عجبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه من النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال إن تحب أن أصلي لك من بيتك قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا خلفه فقللا ركعتين باب المساجد في البيوت وصل البراء بن في مسجد داره جماعة وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليز قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أفضلني محمود بن الربيع الأنصاري وأن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد مدرا ممن شهد بدرا من الأنصار أنه دار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكوت مصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آدم سدهم فأصلي بهم ووجدت يا رسول الله أنك تأتي لي فتصلي في بيدي فأتخذه مصلا فقال, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله تعالى قال عتبان فخدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل, حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي لك أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركع دين ثم, ثم سلم قال وحبثناه على غزيرة فنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الثال ذو عدد فاجتمعه فقال قائل منهم أين السلام عليكم نطق او قال ابن دخشن فاو قال ابن دخشن دخشن فقال بعضهم من ذلك من ناق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله الله عليه وسلم لا تقول ذاك ألا تره ألا تراه قال قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال, قال, قال الله ورسوله علىه قال فإنا نرى وجهه ونصيعته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عبث وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يفتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سأت الحصين ابن محمد الأنصارية وهو أحد بن سالم وهو من ثراثهم عن حديث محمود بن الربيع فقد تقوه بذلك ذاك التيمم منفي دخول المسجد وغيره وكان ابن عمر راى يبداو برجل اليوم نا اذا خرج بداو برجل بدا برجل يطرا وبه قال حدثنا سليمان بن عمر قال حدثنا قال حدثنا هشام بن الأشعث ابن سليمان عن أبيه عن متروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها او قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم مصطبا في شني كلي في طوري وترجلي و وطن اولى هل ينبش قبور مشرك الجائلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود يتخذوا قبور عنبيائهم مساجد وما يقوم من الصلاة في القبور ورأى مرح الخطاب عن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمروا بالإعادة وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يهيى عن إشام قال فلني أبي عن عائشة أنهم حبيبا وهم سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم ذكرتا كنيسة وعينها بالحفشد فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فما تبانوا على قبره مثلا وصوروا فيه فيك الصور ورأ أولئك الخلق عند الله يوم القيامة وبه قال عندنا مصددا قال حسدنا يا عبد الوارث عن نبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على المدينة في حي يقال لهم بلو عمر بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع وعشرين ليلة ثم رسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين الصيوف فكأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحدته وأبو بكر نفه وملو بني النجار حوله حتى ألقاب بثناء أبي أيوبا وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم وإنه أمر ببناء المسل فأرسى إلى مليئ بن النجار فقال يا بني النجار سامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس كان به ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نغل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل في قبلة المسر وجعلوا عفايته الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم رتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة باب الصلاة في مرابب الغنم وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شنرة عن أبي التياح عن أنس بن مالك نصي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابب الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابب الغنم قبل أن يبني المسجد قال الصلاه في مواضع ابل وبه قال حدثنا سبقه ابن, ابن الفضل ذكر ابن قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن ابي عن رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رايت ابن عمر رايت ابن عمر يصلي الى بايره وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا بعض من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فيراد به وجه الله عز وجل وقال الزهري وأخبرني أنا صور مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي وبه قال حددنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن دين بن اسلم عن عطوى بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إن خطبت الشمس بصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريد النار فلم أرى منظرا كبيرا لك اليوم قط أفضع باب كراهية الصلاة في المقابر وبه قال حدثنا مستدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتغلوها قمورا باب الصلاة في مواضع الخصف والعذاب واذكروا أن علي رضي الله تعالى عنه كان الصلاة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 عن إنا لا ندخلك أئسكم من أجل التماثيل الذي فيها الصغر وكان ابن عباد يصلي في البيعة إلا في فيها تماثيل وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبرة عن هشام بن عرود عن أبيه عن عائشة أنهم سلمت رضي الله تعالى عنها وعنهم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض حبشة يقال لها ماريا فذكرت له ما رأت بها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح ومن رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله اذن وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الذهلي قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عبادة رضي الله تعالى عنهما وعنهم قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اكو يترمى قميصه له على وجهه فاذا غطى بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قذورا بائمهات يحذر ما صنعه وبه قال عندنا عبد الله بن سلمد عنا لكن عن علي بن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله اليوم لاتخذوا قبورا ميائن مسائل النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مزرعا وقبر و قال حدثنا محمد سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو ابو قال حدثنا يزيد فطير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه أطيد خنس لم يقوم ناحظ من الأماء قبللي نصرت بالل عن بمسيرة دشاعن وجت ل الأرض مسيدا وتهرا وما ر أيما رجل من أم أدركة وال الصلااد فصلي ووحلت ل الغائم وكان النبي يبعه لا قومه غصددا وب سو إلى الناسك فدا وأطيد الشفاع بب نوعوم المرأة في المسل وبي قال عدتنابعيد ال اسماع إلى قال أحدثنا أبوه سامد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوه فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها بشاح أحمر من صيور قالت فوضعتها وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فقطفته قالت فاتمسوه فلم يجدوه قالت به قالت فتفقون يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت به الغذيات فأنقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت يا هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكانت لها خبار في المسجد حبش فقالت, فقالت فكانت تأتيني فتحدث عني قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوعب شاهم تعاجي بربنا ألا إنه من بلد الكفر أنجاني قالت عشت فقلت لها ما شانك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث